بسم الله الرحمن الرحيم لا اله في قريش الا فيهم رحله الشتاء والصيف فاليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم kau oh.